حديث القدسي أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غير سرقه وشركه وكذلك يختلف باختلاف المتابعة فمن كان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع كان أجره أكثر حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومعجزات الأمور فإن كل محدثة من وكل بزعة ظلالك ومن فوائد هذه الآية الكريمه اثبات اسمين من اسماء الله الغفور الرحيم الغفور في مقابل الذنوب والرحيم في مقابل الثواب والحسنات لأن المغفرة تتعلق بالدم والرحمة تتعلق بحصول المطلوب من الثواب والأجر ثم قال الله عز وجل يسألك أن الكتاب أن تنزل وفي قراءه أن تنزل ومعناهما واحد والخطاب في قول يسألك للرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهو من الخطابات الموجهة إليها على وجه الخصوص يسألك فلا يتناول, يتناول أمتهم والخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يدل الدليل على أنه له وللأمة فهذا واضح يكون كله وللأمة وإما أن يدل الدليل على أنه خاص به فهذا أيضا واضح على أنه خاص به وإما أن لا يكون هناك قليل تدل على هذا وعلى هذا فالأصل أنه له وأمته تبع لها فقوله تعالى يا أيها النبي لمن تحرم ما أحلى الله لك تبتغي مرضاك أزواجك والله أبو الرحيم قد فرض الله لك تحلة عيمان هنا العبرة بعموم لغة لا بخصوص السبب ولهذا قد فرض الله لكم ولم يقل لك ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن يا أيها النبي إذا طلقتم حال يدل على أنه لهم وللأمة ومثل هذه الآية يسألك له ألم نشرح لك صدرك له يا أيها النبي وإن أرسل لك له يا أيها الرسول بللنا منزل لكم من ربي وله طيب يسأل كهل كتاب من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لكن اليهود في المدينة أكثر من النصارى بكثير يوجد النصارى لا شك لكن اليهود أكثر وسبب كثرتهم في المدينة أنهم قرأوا في التوراة أنه يبعث نبي وخذ من الأنبياء وشريعة أهل الشائع وأن مهاجره المدينة فجاءوا من فلسطين لأن بني الصرير كانوا محلهم فلسطين فجاءوا من فلسطين إلى المدينة ينتظرون بعتة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقد أشار الله إلى ذلك في قوله وكان من قبل يستفتقون على الذين كفر، يقولون للمشركين سيبعث نبي ونكون أتباعا له ونغلبه فلما جاءهم ما عرفوه به ما عرفوا كفروا به فهذا هو السبب أنه وجد ثلاث قبائل من اليهود في المدينة فأهل الكتاب هنا من حيث الأصل يشمل اليهود والنصارى لكن أكثر ما يكون في المدينة هم اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء وهذا السؤال هل هو التحدي أو لإقامة البينة كما يدعون أنه ليس برسول لأن الكتب السابقة كانت تنزل من السماء لاسيما التوراة. فإن الله كتب لموسى للوحي من كل شيء وأنزلها عليه. فكأنهم يقولون إما أن تأتي بكتاب من السماء نصدقه وإما أن تكون كموسى ينزل عليه كتاب من السماء فتكون نبيا. فالآية تحتمل هذا وهذا أما قريش فقالوا لولا لا لو أنزل آله ملك فقال الله تعالى ولو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أي بصورة الرجل لأنه لا يمكن أن يكون ملكا بصورة الملائكة ثم يخاطب البشر لو أن الله أرسل ملكا إلى البشر لجعلهم نعم لو أرسل ملكا إلى البشر لجعلهم بصورة بصورة البشر. أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سأل موسى أكبر من ذلك. يعني فلا تعجب. لا تعجب أن يسألوك أن تنزل عليهم كتاب من السماء. فقد سأل موسى أكبر من ذلك. وعلى هذا فتكون فقط جملة معطوفة على مقدمة قل عليه إيش السياق. المعنى إذا سألوا هذا فلا تستغرب ولا تستكبر هذا السؤال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ما الذي سألوه؟ قالوا أرن الله جهره العياذ بالله وهؤلاء هم قوم السرون الذين اخترهم موسى اختار موسى قومه سبعين رجلا لنقاته فجاءوا لنقات الله وسمعوا الله عز وجل يكلم موسى سمعوه بأذانه يكلم موسى ومع ذلك لم يصدقوا قالوا أرنا الله جاهر يعني وإلا فلست بصادق وهذا الذي يسمع لس كلام الله ماذا حصل لهم أخذتهم صاعقة ما في آن واحد فأخذهم صاعقة ولكن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يخيهم وقال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه فأحياهم الله ثم صاروا في بني أسرائي الحاصل أن هؤلاء قالوا قولا أعظم مما طلبوا من الرسول. قالوا ألن الله جهرة يعني نشوف أعنيه وهذا شئ مستحيل من هم الذين يرون الله تعالى في الدنيا الأنبياء عليه الصلاة والسلام ما يرون الله في الدنيا كيف هؤلاء القوم العتاة المعاندين نعم فيقول عز وجل فقالوا أن ما جرف فأخذتهم الصائقة نعم فأخذتهم الصائقة بظلمهم أخذتهم الصائقة بظلمهم أي أنهم صعق فهلفوا بظلمهم أي بسبب ظلمهم فالباء هنا للسبب فما هو الظلم أنه اعتدوا في الدعاء قالوا أرن الله جاهل وهذا أدوان عظيم لا بالنسبه لموسى ولا بالنسبه للرب عز وجل فإن مثل هذا لا يمكن أبدا ومن ومن دعا بما لا يمكن فقد اعتدى في الدعاء فقالوا أرن الله جاهل فأخذ المستعقة بظلمهم ما هو الظلم المراد هنا قولهم أرنا الله جمع ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات ثم اتخذوا العجلة فيه محذوف المفهول الثاني محذوف أي إله يعني ثم هذا الترتيب ذكر يعني أضف إلى هذا الأمر منكر منكرا آخر وهو اتخاذهم العجلة إله ما هذا العجل هل هو عجل حيوان لا عجل جمالي استعاره حنيا ثم صنعوه على هيكل ثوب عجل وجعلوا داخله مجوبدا وجعلوا له ثقبا في رأسه وفتحة في جبل فيوجهونه إلى الريح مستدبرا إياها، فتدخل الريح في هذا المجوف من ثقب واسع وتخرج من ثقب ضيق وبطبيعة الحال سوف يكون لها صوت له خوار كخوار الثور وقوم العجل هؤلاء ثيران نعم <مع> قال لهم السامي هذا إلىهم. وإله موسى فنسى يعني أن موسى ضل وضاع عن الإله لأنه كان قد واعد ربه ثلاث ليلة فأتمه الله عشر حتى ساعة رضي موسى ضع يدور الإله وهذا الإله فاتخذوا هذا العجل الذي صنعوه بأيديهم اتخذوه إلها يعبدوه ونصحهم هارون وقال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأعطيعوا أمره فماذا كان جواب قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى نموس ونعرف أن نموس لم يضل إله وأن له إلها سوى هذا وبقوا على عباده العجل وهذا أيضا منكر عظيم حيث جعلوا مع الله إلها آخر صنعوه بأيديه ثم صاروا كالصبياء تدخل ليه مع الدبر تخلص من الفم ويظنون أن هذا خواره طيب وإلا كان خواره إله يخور مش أفاق دمه. لكن هذا يدل على صفاهة عقوله وأنهم يعني على حد كبير من الصفاهة فقالوا هذا إلهكم وإله موسى نعم لا فثم اتخذوا العجلة يعني إله من بعد ما جاءتهم البينات البينات يعني الآيات البينات والبينات يعني ظاهرة التي ليس فيها اشكال لأن موسى أتاه الله تسع آيات بينات تسعة آيات واضحة جلية يغني عنها آية واحدة كان يلقي عصاه وهي عصا معه جماد عصا يهش بها على غنم ويتوقع عليه وله فيها ماء تدفى عن نفسه وما أشبهها فإذا ألقاها انقلبت في الحال ثعبانا مبيناً حية عظيمة هذه من أعظم العيات ثم هي ليست حية وهمية تخييلية كما هو في صنيع السحرة بل هي حية حقيقية تتحرر وتأخذ وتبلع بإذن الله عز وجل ملعوا الدنيا عن السحرة ملأ الدنيا حبالا وعصيا وصار يخيل إلى موسى أنها تسعى حتى أوجس في نفسه خيبة فألقى هذا العصا وبدأت ترتهم هذا العصى الحبال والعصي وسبحان الله يعني في لحظة تذوب هذه الحبال والعصي ثم تبتلع أخر في لحظة يعني خلاف المعثل. المعتاد المعتاد من الطعام يرثني جوف ويبقى مدة ويتحول إلى جن ثم يخرج الفضلات لكن هذه بإذن الله تبلع تبلع والظاهر والله عالم يخرج على طول منصهرا خالص وهذا من آيات الله عز وجل ومع ذلك جاءتهم بينات وشاهدوها ولكنهم اتخذوا العجل اله فعفونا عن ذلك نعم الرب ربنا عز وجل عاف الله عنه عاف الله عنه لأنهم أمروا بالتوبة ولكنها توبة شديدة من الله علينا معشر هذه الأمة الإسلامية المحمدية برافها أمروا أن يقتلوا أنفسهم يقتلو أنفسهم. موهم أن كل واحد يقتل نفسه. لا يقتل يقتل بعضهم بعضا لكن أمة الأمة الواحدة كأنها نفس واحد. ورتكب عليهم ظلم وأخذ خناجر سكاكين وجعل واحد منهم يقتل من من والد ولو كان أبوه أمراً. فلما علم الله منهم استحق الرجوع إلى الله وانتهأ الأمر لأن. كون لأن كون الإنسان يؤمر بأن يقتل قومه هذه من أشد ما يكون عن نفوس فلما انقادوا وذلوا إلى هذا النوع من التوبة رفع الله عن ذلك وعافى عنه تعرفون عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا أعطيناه سلطانا مبينا السلطان في كل موضع بحسب فسلطان الأنبياء هي آياتهم لأنها حجة قوية يتسلطون بها على من أنكر، فهذا السلطان الذي أتمه الحجج والبراهين الدالة، حتى أن الله سبحانه وتعالى كتب له فترات من كل شيء، من كل شيء، موضة وتفصيلا لكل شيء، والعموم هنا لكل شيء أن يحتاجه بنو إسرائيل. كما في قوله وفضلناهم على عالمين أي على عالمين زمانهم ليس على كل العالمين حتى الأمة هذه فقوله في التوراة تفصيل لكل شيء مما يحتاجه بنو إسرائيل في عهده لكن هذا الكتاب المفيد الذي قال الله فيه تبيانا لكل شيء هذا يعم كل شيء لأنه كتاب للأمة لا يوم قيام. فلا بد أن يكون قد أتا بما تحتاجه الأمة إلى إلى يوم الدين. واتين موسى سلطانا مبينا، نعم، وقول مبينا من أبان، من أبان، ولكن هل هو أبان اللازم أو أبان المتعدي أم صالح لهما؟ ثالث، أي، طيب، لأن كلمة أبان ربعية تكون لازمة كما يقال أبان الصبر هذه لازمة يعني باء وتكون متعدية كما تقول أبان لي هذا الرجل ما أشك عليه هذه متعدية ولا ولا لازمة متعدية فهل هذا السلطان الذي وشه موسى هل هو مبين مظهر الحق أو هو بيّن بنفسه قلنا كلاهم وهذا مدني على القول الراجح وهو جواز استعمال المشترك في معنى أي أتعرفون المشترك ها ما تعدد معناه واتحد لفظه يا جمال وقد مر علينا كثيرا وأنت معنا هنا حاضر لكن لا أنك لك نسيك ألم نبين مرة من المرات أن أقسامها الألفاظ مع معانيها أربعة المشترك الآن هو ما تعدد معناه دون لفظ لفظ واحد يصلح بمعنين فأكثر مثل كلمة العين، العين تكون للعين البصر، وتكون للذهب تسمى عينا، وتكون للشمس تسمى عينا، وتكون للماء الجاري تسمى عينا، هذا المشترك، فهل يمكن أن يستعمل المشترك في جميع المعاني التي يصلح لها؟ نقول يمكن. لكن لا بد من قريب ولا بد من أن لا يتنافى المحنيات فقول الله تعالى والليل إذا عسعس قال العلماء عسعس كلمة تصبح للإقبال والادبار أي إذا أقبل أو إذا أدبر آدم تمعنى طيب هل يصح أن نقول إن عسعس هنا بمعنى أقبل وأدبر لا يصح يصح لأنه لا تنافى يقسم الله تعالى بالليل هنا يقباله وذلك عند طلوع الفجر عند غضوب الشمس ويقسم بالليل هنا إدباره وذلك عند طلوع الفجر أو طلوع الشمس إذن مبينا هنا نقول ما دام صالح للمتعد واللازم فهي من المشترك ويجوز أن نستعملها في المعنى لعدم التناف بينهم نعود إلى الفوائد يقول نقول في هذا في هذه الآية تنين على تعنت بني إسرائيل أو بعبارة من أصح على تعنت أهل الكتاب وإنما قلت أصح لأن هذا هو اللف المطابق للقرآن وكلما أنكن أن تأتي باللفظ الذي هو لف القرآن والمطابق له فهو أولا ومن فائدة هذه الفريمة دفاع الله تعالى عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه سلاه بقوله فقد سألوا موسى أكبر من ذاته وإلا فمن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلب منه أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتاب كتابا من السماء وهم أهل الكتاب ولم يفعل من المعلوم أن هذا سيكون في قلبه حرة منه لأن أهل الكتاب معروفون عند عند في إيش بالعلم بالعلم مما في أديهم من الكتب فإذا قالوا أنزل علينا الكتاب من السلام ولكنه لم يفعل لا بد أن يكون في قلبه شيء وأنه سوف يلحقه من الغم والهم يلحقه فدافع الله عنه وقال لا تتعجب لا تستكبر هذا السؤال فقد سألوا موسى أكبر من ومن فائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل كما آذوا موسى آذوا محمد عليه الصلاة والسلام يعني أهل الكتاب كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرعوا الله مما قال وأهل الكتاب آذوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حموا بقتل كما في قصة بني كان نقيح وكذلك قتلوا الواق اهدوا اليه في خيبر شات فيها سب ولكنها ولكنه لفظها الا انها اسرف في الهوات على الصاد والسلام اسرف فيها الم حتى قال في مرضه ما زالت اكله خيبر تعاودني وهذا اوان انقطاع الازهر مني ولهذا ذهب بعض التابعين وأظنه زهري إلى أن محمد صلى الله عليه وسلم من النبيين الذين قتل قتلتهم بنوا إسرائيل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن سؤال الإنسان أن يرى الله جهرة من أكبر العدوى في قوله فقسى موسى أكبر من ذلك وهل يؤخذ منه أنه يمتنع في الدنيا أن يرى أحد ربه نعم الظاهر أنه وقد منه لأن الله قال فقط سأل موسى أكبر من ذلك لأنه لو كان يمكن دفعنا سؤالهم ليس بذلك الشنيح لكنه لا يمكن لا يمكن أن يرى الله في الدنيا ويدل لهذا أن موسى صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم قال ربي أرني أنظر إليك لكن قول ربي ألنى أنظر إليك ليس كقول هؤلاء ألن الله جاء فإنما طرق سأل موسى الرؤية شوقا لله عز وجل ومحبة لرؤيته اللهم لا تحملنا إياه شوقا لله محبة لرؤيته لكن بني إسرائيل قال ذلك تحديا وعنادا واستكبار قال الله له لن ترى لا يمكن ثم ضرب الله له مثلا فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ألمه عليه فسوف تراني فلما تجلى ربه الجبل ماذا, ماذا صار جعله إن دبك إن دب مر صار كرم ولم, ولم يهرب كما يتوقع الناس استقر مكانه فسوف تراني يعني وإن هرب فلم تراني لا كأن الجبل مات ما لك نفسه حتى انهد ولم يتمك من الهرب نعم فجعله ذكر لما رأى موسى ما رأى هذا الأمر العظيم خر موسى سعر أغمي عليه فلما أفر قال سبحانك تبت إليك وأنا أول مؤمنين يعني لم أسأل هذا إنكارا أو جحدا فأنا أول مؤمنين لكن أتوب إليك مما سألت لأن هذا السؤال لا يجلس ومحمد صلى الله عليه وسلم هل رأى الله لا لم يرى الله على كل الأقوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا وفي رواية قال نور أنا أراه يعني كيف أراه نعهد الحجر حوجة عظيمة من أنوار. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه أي بهاؤه وعظمته. من تها إليه بصر من خلقه. والمعنى لأحرق السبوحات وجه كل شيء، لأن بصره ينتهي إلى إلى كل شيء. فمن هذه عظمته كيف يمكن لنا لأحد في الدنيا أن يرى الله؟ لا يمكن. فالرسول عليه الصلاة والسلام نمر ربه على كل الأقوال أولا من قوله هو نفسه من قوله هو نفسه قال نور أننا عرف وقال لفظا آخر رأيت نورا يعني نورا حجمي. حجب الرجل عائشة أنكرت ذلك وقالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله هذا تلك ابن عباس يقول شيخ الإسلام إنه لم يقول إن محمد رأى ربه بعين ما قال هذا حتى نقول إن قوله معارض لقول عائشة وإنما الرؤية التي التي أثبتت مع عباس هي رؤية رؤية القلب التي قويت حتى صار كالمشاه وهذا الأقرأ من ابن عباس لأن... لأن ابن عباس أفقه من أن يظن أن محمدا يرى الله أزوجل في الدنيا والخلاصة أن هذه الآية فيها إشارة إلى أنه لا يمكن رؤية الله في الدنيا والآية الأخرى التي في صلت... في صراط العراف صريحة شاءوا في السؤال طيب نعم مطلقة. نعم لا لا لا في اليقظة في... نفيها الآن نقول لكم في اليقظة في اليقظة نعم في المنام نعم أبدا هذا ما تسمى رؤية العين إنك لا من على رؤية العين إنك وإلا فقد طار الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن هو يرى وحقيقة أن الإنسان حالا يصل إلى درجة كأنما يشاهد الله عز وجل لا لكن ليس ليس هذا مراد مرادنا أنه رؤية بالعين يقدر هذا لم كما ذكرت لكم آنفا أنه من قوة اليقين كأنه يشاهد فهي رؤية من حيث اليقين لأن الإنسان إذا رأى شيئا فيقطع فإذا راه بقلبه ووصل إلى الحد صار كما قرصوا أن تعبد الله كأنك ترى. نعم إيش؟ نعم نعم نعم نعم يحتمل أنه قالوا ذلك تحدياً، كما, كما قال المتصقون، لو لا أنزل عليه ملأ، لو لا أنزل عليه قراء جملة واحد تحدي، لا ليس قصدهم أن يقيس الرسالة وبذات موسى، بمعنى أن أنه في تلك الحال ليس على باله أن أن يكون كتابه كالتوراة، ويحتمل أن المعنى أنزل علينا كتاباً كما أنزل على. على موسى حتى نعرف بن النبي نعم فقبلت كان في بعض من هذا فنعم لانه قال عنه فقبت قبضه من أثر الرسول فانا وكذلك سويت نفسه. وأما أنه يجعله في سمك ثم يقور فلا لا لا لا, لا الصحيح ماذا كان أول نعم. صح من الشيخ الصنام ها طيب نعم هذا مشهور عن الشيخ الصنام رحمه الله أنه يقول إن المؤمن يرى الله عز وجل في المنام يراه بقدر عمله وإيمانه به وابتباعه إلى لكن في نفس من هذا الشيء ويمكن يقال إن الله يري هذا هذا المثال يريه ملكا أو ما عشبه ذلك هذا قدر اتباعه وتمسكه ويذكر أن, أن الإمام محمد أيضا رأى ربه فالله أعلم أين ما هو الأمن قيل نقولنا بعض التابعين وعظمه الزهر نعم الرسول قال أما ظاهرا فلم يتبين لكن ما ذا قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا عوام القطع الأبهر مني يشير لها لكن هو ما هو ظاهر أخذوا السكين مثلا أو الرمح فقتلوا إيش أليسنا في الدعاة رفلطيك أن يسأل إنسان ما لا يمكن وهو على حسب المسؤول قد يكون من كبائر الذنوب وقد يكون من, من صرائل حسن المسؤول ورفعنا فوقهم مصورا بميذاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا بالسبب وأخذنا منهم ميثاقا ليقا فبمعنى قذفهم ميثاقهم وسفرهم بنايا فيلاه وقتلهم الجم بياها بغير حقيم وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بسفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وَبِكُفْرِهِمْ وقولهم عَلَى مَغْيَمَ بُفْتَانًا عَظِيبًا أعوذ الله من الشيطان الرجيم وقال الله تبارك وتعالى طبعا. ما سبق أخذنا فوائد؟ لا أبد؟ لا أخذنا إكذاوب فأخذتهم مقبار إكذاوب فوائد اليوم فأخذتهم نعم. من فائل هذه الآية الكريمة ويقوله تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرة فأخذتهم مستعاقة بظلمهم ثم اتقضوا العجم بعد ما جاءتهم بينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطان مبين أولا أخفناهم القراعة فقالوا أرن الله أن فيها قراعة أخرى وهي أرن الله يعني بسكون الراء الرأى لأن هذه أخف على المساء وإلا فالمعنى واحد فمن فوائدها تعنوا تبني إسرائيل وعنادهم حيث كانوا يسمعون كلام الله ولكنهم قالوا لنبيهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جمعا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذنب كلما عظم كان أسرع للعقوبة لقوله فأخذتهم الصائح ويفا على الترتيب والتعقيد ولهذا أخذهم سائقة في الحال فماتوا جميعا ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث أهلكهم جميعا وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير في يوم القيامة عند قيام الساعة ينفخ بالصور فيسعى كل من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله بلحظة واحدة وينفخ فيه فيقوم الناس من قبورهم بلحظة واحدة ومن فوائد هذه الآية الكريمة إذ فاتوا السبب فاتوا وأن لها أثرا في حصول المسببات بقوله بظلمهم فإن الباء للسببين وهذه مسألة ذكر بعض العلماء أن عليها من كتاب الله ألف, ألف دليل على إثبات الأسباب وتعليل أحكام وبين حكم ومن فوائدها أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا لقوله بظلمهم وليس, وليس أخذ الله إياهم مجرد شيئا ولكن لأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم كما قال تعالى وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم ومن فائد الآية الكريمة بيان سفه بلي أسرائي وأنهما عنادهم واستكبارهم أهل سفه وذلك بعبادتهم العجل واتخارهم إياه إله لقول ثم اتخذ العجل ومن فوائدها أنهم اتخذوا ذلك عن علم فليس لهم عذر لقوله من بعد ما جاءتهم البينات ومعلوم أن المذنب بعد العلم أشد من المذنب عن غير علم بل إن المذنب عن غير علم لا أثر لذنبه على القول الراجع مطلقا ومن فوائد هذه الأزل الكريمة أن ما جاءت من الرسل فهو حجة ظاهرة لا تخفى إلا على من أعمى الله قلبه تقوله تعالى من بعد ما جاءتهم البينات ومن فائدة الآية الكريمة بيان شمول عفو الله حيث قال فعفونا عن ذلك ومن فوائدها عظمة الرب عز وجل وذلك بعود الضمير إلى الله تعالى بسيرة بسيرة الجمل فإن قوله عفونا لا شك تعني للتعظيم وليست للتعدد كما زعم النصراني الخبيل فإن النصراني يقول الآله متعدد وهذا موجود في القرآن في القرآن إنا نحن ملك للموتى إنا نحن نعزلنا الذكر وما أشكل فيقال له إن هذا للتعظيم وأنت من الذين في قلوبهم زيغ تتبع المتشابه وَإِنَّ لَكَ عِنْدَكَ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ظَاهِرَاتٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَلَكِنَّ هَٰذِهِ الَّذِي فِي قَلْبِهِ زَيْغٌ وَالَّذِي يَتَّبِعُ امْتِعَاءَ وَمِنْ دَآءٍ وَمِنْ فَائِدَةٍ الْكَرِيمَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَى مُوسَى حُجَجًا بَيِّنَةً لَّتَخَافَ لَهُ يَقُولُ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مبيناً. هذا هو ظاهر الآية وإن كان بعضهم قال تسلطا على بني إسرائيل لكن الصواب ما ذكرنا السلطان مبين أي الحجج، البين الظاهر وقد مر علينا أن الله آتاه تسع بينه، ثم قال شئل وعلا ورفعنا فوقهم الطولة بالمثاق أنت تلوق نعم نعم. مناسبة ملائكورتين متصلتان طويله هذا ما قبل هؤلاء العجل لم تكن عصفاء بل هي عن عن, عن ايات بينه تقول من بعد ما جاءتهم بينه نعم ما يجي تكامل المعنى هذه المقرآن مكررة فيه المعالي نعم. ذكرت تسع آيات بينات موسى موسى ما ذكرت التأكيدين أي... ما ذكرت عصر كيف في القرآن المتحدة. صريحة في القرآن ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات يعني ما هي أي. اقرأ فرصنا على المطوفان حسن عليه الطوفان تقراه سبحان الله نعم هذه خمسة هذه خمسة بعده العصر بوا بوا كم هالي سبعه وباداه ولقد أخذنا آلهة عون بالسنين ونقطن الثمرات كم هذه؟ تسع تسعه نعم لا هذه هذه الذي ذكروا ايات صريحه طيب ف هذه الايات سلطان مبين حجه لكن اسدل عليهم الطوفان يعني إيش الغرب فأغلق استمار قبل أن تخرج والقمل والجراد سبحان والجراد الجراد أكلها بعد أن خرج والقمل أفسدها بعد أن خذنها كذا والظفاف الضفادع أفسدت الماء والدم الصحيح أنه النزيف يخرج به أي بهذا النزيف فائدة الجزاء فانظر الآن سلسل من حينما بدروا إلى أن وصل إلى غذاء الجسم وهو الدم وكلهم أبتروب ولله الحمد الطوفان والجراد والقمة والضفادة والدم. والدم. والدم نعم قل الله عز وجل من بعد ما جاءت مطهينات هل يؤخذ من هذا رضي الله عن عبد الجهل مطلقاً نعم نعم حتى عباد القبور الذي نعم حتى عباد القبور صحيح أنه, أنه لا فرد وأن الدين كله كله واحد نعم نرجع إلى الدرس ما في يعني ما نتقصد طول الأسئلة الآن يقول عزل ورفعنا فوقهم الطور بالنثاب رفعنا الضمير عوذ للرب عز وجل لكنه جاء بصيغة الجن تعظيمة فوقهم أي فوق بني إسرائيل وابطور الجبل المعروف وهو جبل عظيم كبير رفع الله تعالى حينما تقاعسوا عن تنفيذ الأوامر فصار الجبل فوقه كأنه ظن حتى ظنوا أنه واق عليه وقيل لهم خذوا ما آتناكم بكوة فآمنوا إيمان إكراه في الحقيقة لأنهم هددوا بما ذا في الموت والهلاك فإيمانهم إيمان اقترار والعيار بالله ولهذا لما سجدوا قال المفسرون لما سجدوا كانوا هكذا ينظرون إلى الجبل ما إلى وإلى الآن يقولون إن اليهود يسجدون على طرف الجباح ما هو باستقامة على طرف جبهك كأنما ينظرون إلى شيء يخافه يخافون أن قاعدة. أن يقع عليه. وقول بنية قيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم إيثاقهم وقفرهم بأيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا ناقل.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 مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَدُوهُ يَقِيناً بَنْ رَفَعَهُ اللَّهُ مِنَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَتْ فَبِهِ قَبْلَ مَوْسِهِ وَيَوْمَ الْصِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ن نعم. أقول لله إن الشيطان رزين. قال الله تبارك وتعالى ورفعنا فوقهم الطور. هذا مفجَّرَس الليله وما سباق أخذنا فوائد. قال الله تعالى ورفعنا فوقهم الطور بنيتاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب السجلي. رفعنا فوقهم أي فوق فوق رؤوسهم الطور الجبل المعروف. اجتثثوا الله عز وجل حتى صار فوق رؤوس من أجل أن يأخذوا الكتاب بقوة أي يعملوا بالتوراة بقوة وقولوا بمثاقهم أي رفعا مصقوبا بالمثاق لأن الله تعالى أمرهم عند رفعهم أن يأخذوا الكتاب بقوة والمثاق هو المؤكد وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا أي باب دولة المقدس. أدخل الباب سجدا أي ساجدين لله عز وجل شكرا لله تعالى على النعمة لأن الله تعالى أمرهم أن يذهبوا إلى هذه القرية وأن يقاتل أهلها ولكنهم قالوا إن فيها قوم الجبارين والقصة مبسوطة في صورة المعين وبعد أن حصل عليهم التيحة أربعين سنة أذن الله لهم بذكر القرم وقيل لهم أدخلوا الباب سجدا أي حان كونكم سجدا أي ساجدين الله عز وجل وهل المراد بالسجود حقيقته أو المراد بالسجود الذل والخضوع كقوله تعالى والله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالأذور والأصاة الظاهر الأول لأنهم دخلوا على أستاههم وقلنا العدن وقلنا ادخل باب سجدا ولكنهم لم يفعلوا ماذا صنعوا؟ دخلوا على أستاههم والست هي الدبر المعنى أنهم دخلوا يسحفون وليظم لله استكبارا وقيل إنهم دخلوا على أقفائهم على القفى ووقيلهم قول حبطة ولكنهم لم يفعلوا لم يقولوا حبطة فقالوا حنطة يعني كأن هؤلاء القوم لا يريدون إلا أن يأكلوا ويشربوا فقط كالبهل وقلنا لهم لا تعد في السبت وفي قراءة لا تعد في السبت والتعدي والعدو بمعنى واحد لكن اختلاف لفظ. المعنى لا تعد في السبت بصيد الحيتان وقد كرمت عليها وكان لهوت قد حرم الله عليهم أن يصيدوا الحوت في يوم السبت ابتلاء وامتحان فصارت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا يعني شارع خنطافي على على سفح الماء وبكثرة وكان اليهود كما كما هو معروف من سياسهم أهل أهل طنع وجشى فغاضهم ذلك وقالوا ما ما الطريق إلى أخذ هذه الثياء التي تعطي يوم السبت شرعا وفي أيام السبت ما يشى فستحتالوا على ذلك بأن وضع شبكة يوم الجمعة فيات الحيتان ويتساقط فيها، ثم يأتوا يوم الأحد فيأخذونه، فالبعض هنا ظاهرهم إيش ألبح لأنهم ما تعلموا الصيد، لكن المقصود من الانتهاء قرمة الصيد في يوم السبت، ولهذا قيل لهم كونوا قردة خاصة. فقلوا بوق رجع لأن القرد أشبه ما يقول بالإنسان وهم في هذا يشبه أن يكون حلالا لأنهم لم يصيدوا مباشرة يوم السبت هل لما قيل لهم لا تعدوا في السبت هل هم امتتلوا لا بل اعتدوا يوم السبت على وجه الهيلة والمكر والخداع ومن استحل المحرم بالهيلة فهو أعظم إثماً ممن استحله بصراحة لأنه إذا استحلوا بحيلة جمع بين مفسدتين المفسد الأولى استحلال المحرم والمفسدة الثانية الخداع والتحيل على رب العالمين الذي يعلم خائدة الأعلم وما تفسدون ولهذا كان الذين يتحيرون على الرباء أعظم إثما من الذين يأتون الربا على وسن الصريح لأن متحيرين يخاجعون الله فيجمعون بين مفسدة الربا ومفسدة الخداع ولأن المتحيرين يرون أنهم على صواب فلا يكادون ينزعون عنه ولذي يأتي الشئ صريحا يعرف أنه أخطأ فربما تلومه نفسه في يوم من العيام حتى ينزجه وقلنا لهم لا تفسد وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي عهدا قويا على أن يقوموا بما أمر به ولكنهم لم يقوموا بذلك نقضوا العهد ولم يبالوا وكفروا بحلف الله ولهذا قال فبما نقضهم ميثاقا وقد كفروا بآيات الله وقتيهم الأنبياء على وقولهم قلوبنا قل فلتبع الله عليها بكفرهم فلا منها إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم برتانا عظيما إلى أهلهم فبما نقلهم مثال ألف عاطف والبحر جر وما زائدة إعرابا ولكنها زائدة معنى لأن كل حرف زائد زائد إعرابا فإنه يفيد التوكيد والتوحيد لا شك أنه زائد زماناً وعلى هذا سنقرب ما زائدة ونقضي اسم مجرور بالباء لأنك لو حدث لو لأنه لو حذف اسماء صار صار تكيب فبنقضه ميثاق أين أين متعلق جار مجرور بما نقضه ميثاق الآية، الكلام، كلام الله يفسق بعضه بعض. في سورة المائدة الثمينة نقضهم ميثاقهم، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وعلى هذا فيكون جاره مدون متعلقا بمحدود يفسره ما جاء في القرآن الكريم نفسه. وقوله ثبنا نقضهم أي فبنقضهم ميثاق. وما نقض الميثاق، نقض الميثاق هو المخالف فيه. أن يكون بينك وبين آخر عهد ثم تخالي هذا هو نقو المثال هؤلاء خالقوا ما أمروا به ولم يقوموا به فنقضوا المثال وكفرهم بآيات الله الكونية والشرعية الظاهر العموم يعني وبكفرهم بآيات الله هنا كفروا بموسى واقترحوا عليه وقالوا جلنا إله كما لهم آلهة إلى غير ذلك مما يعرف من سيرات القول الأمة الغضبية ومن أراد أن يعرف شيئا من سيرتهم فليعد إلى كتاب إرادة الله ثان لابن القيوم نحمد الله فإنه بيّن معايبهم ومخازيهم وكوفهم بأس لك وقتلهم الأنبياء بغير حفظ قتلهم فيها قراءة ثلاثة رح. قتلهم الأنبياء أي بضم الهاء والمين القراءة الثانية كسر الهاء وضم المين قتلهم الأنبياء القراءة الثالثة كسر الهاء والمين أي وقتلهم الأنبياء كلها قراءات سبعية يجوز القارئ أن يقرأ بها ولكن إنما يحسن ذلك لطالب العلم أما العامي فلا تسمعه قراءة غير التي في مصحفه لأنك لو سمعته قراءة أخرى لهان القرآن في قلبه أو لغلطك وقال إن هذا يتخبط بكتاب العز وجل كما أنكر عمر رضي الله عنه على من هشام إذن حكم حين قرأ الآية من سلسة القرآن على خلاف ما كان يقرأها عمر حتى تنازع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالعامة إذا قرأت بإخلافنا في عيديهم لا شك أنهم سوف ينكرون عليك إنفارا عظيما وإن كنت وإن كنت على حق ثم لو قدرنا أنهم وثقوا بك فسوف يهون القرآن في, في نفوس والإنسان يجب عليه أن يجعل تعظيم القرآن في قلوب الناس أعلى, أعلى كل شيء معظا سوى الله عز وجل وقولهم وقتلهم الأنبياء بغير حق. الأنبياء جمعوا نبي. فإن كان نبي بالهمزة فيقال الأنبياء، وإن كان بالياء قيل الأنبياء. وكلهما وكلتاهما قراءته. الأنبياء والأنبياء. نعم. وقوله بغير حق هذا بيان للواقع. وليس قيد احتراسا لأنه لا يمكن أن يكون قتل النبي بحق لكنه بيان ليش للواقع وأن قتل النبي ليس بحق والقيد الذي بيان الواقع يفيد العلية يفيد العلية يعني كانوا قال وقتلهم الأنبياء لأن قتل الأنبياء بغير حق وسنشر بيان الحق في, في أخذ الفوائد وقولهم قلوبنا غلف بس الله العالم إذا دعوا الحق قالوا قلوبنا غلف والغلف جمع أغلف والأغلف هو المغلح الذي عليه غلاف لا يصل إليه شيء هم يقولون هذا قلوبنا غلف وهذا كقول قريش وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذان نوقف ومن بيننا وبينك وبينك حجاب قريش أعظم قلوبنا في أكنة وابن أسري قالوا قلوبنا قل قلوب. وفي آذان نوقف لا نسمع ومن بيننا وبينك حجاب لا نرى فسدوا جميع الطرق عن قريش قالوا لا القلوب لا تهدر والآذان والأعين لا تبصر تبسر مع معانا الحق أبلج وأوضح ما يكون لكن نسأل الله لهذا قال الله تعالى بل طبع الله عليه بكفلهم بل هنا للإضراف الإبطالي للإضراف الإبطالي يعني بل ليس في قلوب لا وليس الثلوبهم غرفل، ولكن طبع عليها بالكفر. لماذا؟ لأن الأصل الفطرة والفطرة دين الإسلام. وما يرد عليها من ملايو الحق إلى القلب، فهو وارد، وارد وليس أصليا فيها. فكان الله كذبهم قال إن الثلوب ليست غر ليست غرفل، ولكن إيش؟ ولكن طبع عليها بعد أن كانت على الفطرة بكفرهم وقول طبع الله عليها بكفرهم أجعل عليها طابعا والشيء المختوم يجعل عليه طابعا يطبع عليه يعني بما ختف وقول بكفرهم ألبل السببية أي بسبب كفرهم طبع على قلوبهم فلا يصب عليها خير ولهذا قال فلا يؤمنون إلا قليلا فلا يؤمنون إلا قليلا اختلف العلماء في قوله إلا قليلا فقيل أن إن المعنى لا يؤمنون أبدا وأن مثل هذا التعبير جاء في لسان العرب يعني لا يؤمن إلا قليل، فهو نفي للكل وقيل المعنى إلا قليلا منهم فيكون الاستثناء من الواو فلا يؤمنون إلا قليلا منهم وعلى هذا فينقسمون إلى قسمي مؤمن وهو الأكثر مؤمن وهو الأقل وكافر وهو الأكثر وقيل إلا, إلا قليلا يعود على الإيمان أي لا يؤمنون إلا إيمان قليلا ثم هل المعنى إلا قليلا أي إلا ضعيفا أو إلا قليلا في الزمن بمعنى أن أكثر وقتهم الكفر وقد ينقجح الإيمان في قلوبهم ولكن سرعان ما ينطفئ لأنه ليس على أساس كل هذا محتمل والسياق لا ينفي فيقال إن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون والكافرون أكثر ثم المؤمنون أيضا هل هم مستقرون في على الإيمان مستمرون عليه لا ثم هل إيمانهم إيمان قوي راسخ الجواب لا وعلى هذا الآية صالحة لجميع هذه الاحتمالات. نعود إلى أخذ الفوائد. يقول الله تبارك وتعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقٍ إلى آخر في هذه في هذه الآية بيان قدرة رب هذا وجهه وأن أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول لهم كن في أرض وإلا فمن ذي الذي يستطيع أن يرفع هذا الجبل العظيم؟ ثم من الذي يستطيع أن يجعله فوق رؤوسهم ليس عليهم حتى يموتوا ولا رفيعا بعيدا حتى يأمنوا ولكنه فوق رؤوس قريب أليس كذلك؟ إذن ففيه دليل على قوة الله عز وجل وقضاة ومن فوائد آي دعات الكريمة أن إيمان بني إسرائيل إيمان إكراح لأن أي قادر يقول أنا سأسقط عليك الحجارة من السماء إن لم تؤمن فيؤمن المهدد إنشفوا الإيمان على إكراه على إكراه وعليه فالمؤمن على إكراه لا بد أن يكون إيمانه ضعيفا مهزهدا إذا زال الإكراه ربما يرجع إلى الكفر ومن فوائد الآثة الكريمة أنه أنه يشرع عند فتح البلاد الصلاة الفتح بقوله ادخل الباب سجدا يمكن أن نأخذ هذا؟ على أساس شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافنا وقد قيل إن شرعنا ورد بوفاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى ثمان ركعات ظحا في بيت أم هاني. فقال بعض العلماء إن هذه صلاة ظحة. وقال آخرون إنها صلاة فتح. لأنه ليس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي صلاة ظحة ثمان ركعات. فتكون هذه صلاة الفتح. وأخذ بها بعض الخلفاء. فكانوا إذا فتحوا المدينة صلوا صلاة الفتح وما أقرب هذا القول من الصواب أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم افضحها هنا فتح مكة صلاة فتح شكرا لله عز وجل على ما أن به من الفتح ولا سيما إذا كان الفتح فتح عاصمة فإن بني إسرائيل فتحوا بيت المقدس عاصمة ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح إيش؟ أم القرى عاصمة القرى كلها, كلها. ومن طائرة عزيزة الكريمة أن لله تعالى أن يحرم الحلال في زمن ويضرهم في زمن آخر لأنه حرم عليهم الصيد متى يوم السبت. ومن فوائد هذا هذه الآية أن اليهود أهل مكر وخديع حيث اعتدوا في السبت ومن فوائدها أن المتحيل على المحرم ولو بما صورة رباحة يعتبر واقعا فيه كيف لقول لا تعجوا في السبت فاعتدوا بهذه الحيلة إذا فمن تحيل على محرم بما صورة المباحة هو واقع في المحرم بل بل هو زياد ومن فائدة الحديث أنك تعرف الفرق نعم سبحان الله ومن فائدة هذه الآية أنك تعرف الفرق أن أحيانا يذهب ذهني إلى الفائدة ثم نخلق نعم نعم ومن فائدة هذه الآية أنه يظهر الفرق التام بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل ولله الحمد هذه الأمة حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام يا أيها الذين آمنوا لا تبتل الصيد وأنتم قرون ثم ابتلاه بإرسال الصيد عليهم فقال يا أيها الذين آمنوا لا يبلون لكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماعكم الطائر يناله الرمح والزاحف يناله اليد الزاحف ماذا بيش كالأرانب والغزلان وما أشبه يناله الإنسان بيده يقول هكذا عن الأرنب ويمسك ما تشبه منه والطائر يناله الرمح دون السهم الرمح طبعا بيده الإنسان يقول هكذا ويسي وهذا ابتلاء قال الله تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الكريم ماذا كان من الصحابة تجنبوا انتظلوا أمر تجنبوا ذلك مع أنه سهل لكنهم لكن هذه الأمة أمة سمعنا وأطعنا الحمد لله جعل الله وإياكم من ومن فوائد هذه الآية من فوائد هذه الآية الكريمة نعم أن من تحير على محارم الله من الأمم ففيه شبه ممن من اليهود شبه من اليهود أي إنسان يتحير على محارم الله فإن فإن فيه شبه شبه من اليهود سواء كان في البيع أو في الشراء أو في ما أحل الله من الطعام وحرم أو, أو في النكاح ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل سماه التاس المستعاف، نعم، ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا لم يعذب عباده إلا بعد أن قامت عليهم الحجج، لقوله أخذنا منهم نيثاقا غليظا أهدا قويا بينه وبين الخلق ثم ينقضون عذابه، فإن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول ومن فائد هذه العالة الكريمة إثبات الأسباب إثبات الأسباب الشعرية وكذلك إثبات الأسباب القدريه من باء أولى لقوله فبما نقضه الميثاق فبما نقضه الميثاقهم والباء للسببية وإثبات الأسباب المؤثرات في مسبباتها من مقتضى حكمة الله عز وجل لأن الشيء لو وقع صفة هكذا لكان سفة لكن إذا وقع الشيء مربوطا بسببه دل ذلك على الحكمة والإتقام بعفوانك الإنسان الذي يفعل الشيء اعتباطا بدون سبب موجب بالله لا يعد حكيمه لكن الشيء الذي يفعل لكن الذي يفعل الشيء بأسبابه و... والمؤثرات فيه هذا هو الحكيم والله عز وجل قد ربط المسببات بعيش في الأسباب ولكن يجب أن نعلم أنه لقصورنا ونقصنا قد نعلم السبب وقد وقد نعلم وقوله إذا في إثبات الأسباب والناس في الأسباب قسموا إلى التقسام قسم فرق وقسم أفرق وقسم توسط وخير الأمور الوسط قسم فرق وقال إنه لا أثر للأسباب أفلاقا حتى النار التي تحرق الورق ليس لها أفرق واحتراق الورق لم يكن بالنار ولكن عند النار أفهمتم؟ واحتجوا لذلك بأنك لو أثبتت أن للسبب تأثيرا في المسبب لا شرف بالله حتى قالوا أي إنسان يثبت سببا فهو مش في الربوبية ولا في الألوهية في الربوبية طيب قسم أفرق وجاوز الحد وقال إن الأسباب مؤثرة بطبيعتها ولا بد ولا يمكن أن تتخلف الأسباب وهؤلاء أحضروا أيضا أفرق القسم الثالث قالوا إن الأسباب مؤثرة لا بنفسها ولكن بما أوجع الله فيها من القوى المؤثرة وهؤلاء هم أهل الحق سواء كان السبب قدريا أو كان السبب شرعي ولذلك نجد بعض الأشياء المقصوعة لها أسباب ولها موانع لها أسباب ولها مثل الأرض له سبب وله مانع ربما يكون أبوك الذي يرث مالك كله إذا فرض به لا يرث شيئا مع وجود السبب لماذا لوجود المان إذن السبب والمؤثر الآن. فالذي جعل الـ الـ الـ الأبوة سببا للإرض جعل القتل مانعا من الإرض واضح يا جماعة طيب كذلك أيضا الأسباب القترية هذه النار محتفة جعل جعل الله فيها قوة الحراق ولما ألطي فيها إبراهيم قال الله لها كوني برزا وسلاما على إبراهيم فانتفى الإحرام مع أنها سبب مؤثر بأمر الله ولكن إيش؟ لم تؤثر لما, قيل الله لما قال الله لها كوني برجا وسلاما على إدرافه فكانت برجا وسلاما عليه قال أهل العلم إن الله تعالى لو قال لها كوني برجا فقط لهلك من البرد الله أكبر لكن قال بردا وسلاما لألا تهلكه بالبرد برد فكانت بردا وسلاما إذن نحن نقول إن الأسباب مؤثرة بإيش فيما أودع الله فيها من القوى لا بأن مؤثرة لا بنفسها وحينئذ الله لم نشك وإنما قلنا بما تقتضيه ربوبية الله وحكمة الله ربوبية الله في التعثير وحكمة الله في أرن السبب بعل مسبب بسببه وهذا هو الحق وهو الذي عليه أهل السنّة وجماعة. و... أنت أعرف؟ طيب. لا لا لا يفسروا. لا ناس فالقرود الموجودة هذه ليس في من الدريه اللي الذين زينا نقوله قراءه لا انا صحيح لا نعم إلى الباطميك من دول القراءات السبعيه تنسب الى رجال الى ايوان القراء على يكون عنه في في رواته عن الصحابة أو عن تبعي عن الصحابة اختلاف، فهذا هو اختلاف القراءات. بالنسبة للقراءة الصغيرة والقراءات الصغيرة، نقول أن كل إمام لا يصنجر القراءات الصغيرة ولأنه ألف وعوام، هذا سنك في السن، أيضا هذا في أمور كثير، مثلا في دعاء دعاء الجمعة في آخر الجمعة، هذا بدأ على كل مجاراة للناس وعن الناس. نعم لا شك أن موجود السنة خير والقراءات كالصنة المختلفه في صفة العبادة وينبغي للإنسان الحافظ للقراءات أن يقرأ لأنفسه بهذا وهذا لكن فعل السنة إذا ترتب عليه مفسد فهل در المفاسد أولى؟ أو هذه المصلحة التي أجمع العلماء على عدم الوجوب يعني العلماء أجمعوا على جواز القراءة في قراءة واحدة ما خلافين؟ يعني لم يقل أحد عن وجود القراءة أن يقرأ بقراءة السبب. يعني... خد... <تصفيق> الإنسان بقراءة سهل. لكن طبعاً الله كم يعترضون؟ خذ خذك ما؟ فإذا قرأ الإنسان بقراءة منع، فهل العام سيضبطون هذه القراءة ثم يطبقونها في قراءتهم؟ أبداً. أبداً سوف يطلبون فيها. سوف يطلبون فيها. فيقول مثلاً قرأ إمام الكذا يقول لا ما قرأ قرأ كذا. طيب وش المرجع المصحف ليس راجعين إليه لأنه قرع عليهم بقراءة غير اللي في المصحف. إذا وين القارئ دور القارئ نعم رجعوا إليه قال قرأت بكلام وإذا هي ليست القراءة اللي قالها هؤلاء ولا هؤلاء وإذا, وإذا كان نحن الآن أنتم الآن أسألكم بعد مدة قصيرة من الأيام ما هي القراءة في هذه الكلمة تعجزون عنها إلا من راجع عنه كيء ادعم الناس شايف. نعم ربنا الشيخ بالنسبه بعض بالنسبه الى اهل على شعب هذا يقول <تصفيق> الذي اذا اعاد بفطر في رمضان يصاحب ويفطر هذا شعب لا ه... هذا هذا قلب تحي هذا تحي ولهذا قال العلماء وال جماعه قالوا من سافر ليفطر حرم عليه الفطر والصوم ولو نسى ولو سمنا الا ما يخسر صومه وان من اهل الكتاب الا لؤمنا تابوا قفرهم وكفرهم كفرهم وقولهم على مريم بفتانا عظيما وقولهم اننا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين يفتنوه ذين في شك من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 أعوذ بالله من الشيطان رضيه وقال الله في وارك وتعالى وبكفرهم فوائد نعم نعم فبما نقلهم ميزاقهم وكفرهم وكفرهم بآية الله لا أحد من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأثبات طيب بعدها بس فقط. طيب أقوامنا ما في ذلك. من فوائد هذه الآيات الكريمة أن نقض الميثاق سبب لللعنة الله عز وجل. لأن الله لا على تقييم محدود وهو لعناه ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء. احتجوا بقدر الله على شرعه حيث قالوا قلوبنا غلف فأبطل الله ذلك فيستفاد منه يتبع لهذا أن كل من احتج بالقدر على الشرع فحجته داحق وقد أبطل الله هذا في قولي سيقول الذين أشعقوا لو شاء الله ما أشقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء تذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كانت حجتهم صحيحة مقولة ما عدقهم الله بأسنة فإن قال قائل أليس الله تعالى قد قال في آية مكرة ولو شاء الله ما أشركوا فكيف ينفي أن يكون شركهم فكيف ينفي احتجاجهم بأن شركهم بمشيئة الله ثم يثبت أن شركهم بمشيئة الله الجواب عن هذا أنه قال إن الله سبحانه وتعالى قال ذلك لنبيه لو شاء الله اللهم أشرفوا تسلية له وليس إقرارا لهم على شركه ولكن ليسلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا تبين له أن شركهم كان بمشيئة الله ربي بقدر الله والرضا بقدر الله هنا ليس من جهة الفاعل لكن من جهة, من أج من جهة أجنبي منه وأما قولهم لو شاء الله ما أشكنا فقصدهم بهذا الاحتجاج بالقدر على الشرع ليستمروا على ما هم عليه من الباطن وفرق بين هذا وهذا. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الكفر بآية الله سبب لللعن كنقض العهد والمثاق ولكن يقال إن نقض العهد والميثاق منهما يصل إلى حد الكفر ومنهما ما هو دون ذلك أما الكفر فيمثل هذا هذا السياق فمراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة ومن فوائد العز كريم إثبات الآيات لله إثبات الآيات لله وآية الله تعالى نوعان كونية وشرعية فالكونية جميع المخلوقات كل ج... كل المخلوقات آية على دالة على خالقها وجل على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وغير ذلك مما يتعلق بهذه المخلوقات الآيات الشرعية الآيات الشرعية هي ما أنزله الله على رسله من الوحي آية شرعية لأنك لو تدبرتها توجدت أنه لا يمكن لأي بشر أن يأتوا بمثله. وليس المراد الإعجاز اللقظي بل الإعجاز المعنوي. أما الإعجاز اللقظي فيقال إنه لم يثبت إلا للقرآن فقط فالله أعلم لكن على كل حال الآيات الشرعية وهي التي جاءت فيها الرسل هي آية من آية, آية, آية من آية الله لا أحد يستطيع أن يأتي بمثلها وقد تحدى الله سبحانه وتعالى المكذبين للرسل بالآيات الكونية والآيات الشرعية فقال تعالى في الآيات الكونية يا أيها الناس وذوري بمثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا هذا التحدي بأي, آيات بأي الآيات الكونية ما حد يقدر ما حد يقدر يخلق ولا الذباب وقال في الايات الشرعية قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. لأن اجتمعت الإنس والجن على أن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يمكن ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا أي مساعدا ومعينا المهم أن آيات لا يسكحون Ótala لا يقفر بها إلا المكافحة وإلا فإنه لا يمكن لأي إنسان إلا أن يقر حتى أعتى من نعلم من أثى الأرض مستيقن للحق وهو فرعون وقوم مستيقنون لكن جهدوا بها ظلما وعلوم وموسى صلى الله عليه وسلم يخاطب فرعون يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وان ان لاهمك يا فرعون مذبورا يخاطب محاوره هل قال فرعون ما علمت ابرد اخرس ولم يتكلم لان هذه ايات بينه واضحه ومن فوايد الايه الكريمه عتوم بني اسرائيل حيث اعتادوا على من اتوا بشرائع يهدون الناس به حيث قتلوا إيش الأنبياء غير حرب بل قتل الذين يأمرون بالقص من الناس ولو كانوا غير أنبياء كل من يأمر بالقص من الناس فإن بني إسرائيل يريدون قتله والقاتر والذين يقت والذين يقرن على قتله يقتلون لأنهم إنما إنما يريدون الفساد في الأرض ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق. تأخذ السلام. نين. مفهوم غير حق أنهم قتلهم بحق فلا فلا بأس. هاه؟ إيه لكن بس ماذا ن ماذا ماذا نصر بها بغير حق؟ مفهوم أن بحق. خلا بأس وهذه بغير الحق وغير الحق لأفر ما حضرت أو أتاك النوم الليله، نعم اقرب شوية على الجدار جماعة نعم الله بارك الله فيك يحيى، حياء أحسن هذا بيان الواقع وليس قيدا احترازية وهو كثير في القرآن ومنه قول تعالى ما اتنالكم بهذا الآية سبحان الله يا أيها الذين أمستجيبوا ولا رسول إذا دعاكم لما يحنيكم والرسول ما يدعو لما يميت أبدا ما يدعو إلا لما في الحياة ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء نعم احتجوا بقضاء الله ذكرناها وقولهم قنون بغلف ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يطبع على القلب بالكفر يعني بمعنى أن الإنسان إذا كفر ولم يعلم له في خير طبع الله عليه فلا يهتبئ أبهم عند قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم وهذا إقتال لإحتجاجهم بالقدر بل طبع الله عليها بكفرهم وهناك آية تبين هذا أعظم بيان أن من زاغ عن الحق فهو السبب هي قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله العهد يقام الفاسقين فلا يمكن لأحد أن يزيغ إلا وهو السبب السبب في في زيغ نفسه ومن فوائد هذه الآثة الكريمة أن من طبع الله عليه على قلبه فإنه لا يؤمن إلا قليلا يعني إلا إيمانا قليلا لا يقوى به على الاستقامة وقد سبق لنا ان قلنا هذه فيها ثلاثه ايش احتمالات نعم وان الايه تعمل الجميع لان لدينا قاعده التفسير وهي لا تغيب عن افهامنا انه ما تحتمل في الايه اكثر من معنى بدون ان يكون هناك تناقض فانه فإنها تحمل علي, على كل المعاني ثم قال تعالى وبكفرهم معطوف على بكفر على على قوله فرما نقضهم الميثاقا هذا هو الراجح وإن كان فيها خلافة من المعذبين لكن هذا أرجح ما يكون أي وبكفرهم لعناهم وبكفرهم وهذا توكيد على أنهم كفروا كفرا أكبر أكدا بهذا التقار وقولهم على مريم بفتانا عظيما قولهم على مريم وهي بنت عمران وأخت هارون وهنا إشكال كيف تكون أختا لهارون وبين هارون وبينها سنين طويلة أولد هذا على رسول عليه الصلاة والسلام فقيل فقال إنهم كانوا يسمون بأنبياءهم وأن هارون أخى مريم ليس هو هارون أخى موسى لكن كانوا يسمون بأسماء أنبياءهم حتى وصل إلى هارون أخي مريم مريم بنت عمران وقد وصفها الله تعالى بأنها أحسنت فرجها وأنها أبعد ما يكون عن البغي مع أن بني إسرائيل قالوا, قالوا لها يا أب ما كان أبوك امرأسا وما كانت أمك بغية هذا نفل يمدحون بذلك لا يمدحون بذلك أبه وامه أبوها ليست امرأسا وأمها ليست بغية والمراد به المراد به رندها بالزنا كأنهم يقولون من أين جاءت هذا الأم طاهرة والأب بعيد عن السوء. من أين جاء؟ ولهذا ذهب بعض العلماء الفقهاء إلى أن القذف بالتوريح يجب به الحد. القذف بالتوريح يجب به الحد. يجب به الحد. فلو تنازع شخصان وقال أحدهم من الآخر الحمد لله أنا محسن الفرج عفيف ما زلت ويقول عن نفسه المعنى أن كانت بالعكس ولهذا قال بعض العلم إنه يجب أن يحد لأن هذا التعريض أشد وقولهم على مريم قهتانا عظيم حيث قالوا إنها كانت ضغية ويلزم من ذلك أن يكون عيسى أحد الأنبياء وللعزم ولد زنا ولد بالله وهذا بهتان عظيم ونظير ذلك ما وقع من المنافقين في عائشة في قصة الافك الله لو تعالى لولا لا إذ ظن المؤمنون ومؤناتهم أنفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين بيّ لولا جاءوا عليه بابعة الشداء فيذنبتوا بالسهداء فأولاية عند الله هم الكاذبون إذ تلقونه بأسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله هذا أيضا مما ادعاه اليهود بمنا الصعيدة يقول إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم يكره باللقب والاسم والكنية المسيح لقب الاسم عيسى بن مريم الكنية هذا لا شك أنه وقع من اليهود قالوا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم حتى لا يقع اشتباه في يعني أذكرهم بالاسم وباللقب والاسم والكونية لئلا يقع الشبه وهذا من باب التوكيد توكيد العين والشخص بأنه هو المراد أما رسول الله فقد اختلف المفسرون فيها هل المراد هل هذا من قولهن أو من قول الله؟ فقال بعض أهل العلم إنه من قول الله يعني لما قال قال هؤلاء المسيح عيسى بن مريم هم لا يقرون بأنه رسول إذ لو كان رسولا ما قتلوه لكن الله تعالى قال رسول الله كأنه سبحانه يقول إنه لا يستحق أن يقتل لأنه رسول وقال بعض المفسدين إن هذا من كلامه وإنهم قالوا ذلك على سبيل التهكم يعني الذي يزعم أنه رسول الله وأن هذا كقول قريش للرسول وقالوا يا عجوة لن ينزل عليه الذكر إنك لمجنون كيف نزلها للذكر وتقول أنه نجنون لكن هذا من باب التهكم على كل حال القرآن عظيم جاء بهذه الصيغة من أجل أن يدير الإنسان فكره في كل ناحية يتأمل أيهما أحق ويمكن أن يقال قاله الله تعالى تكريما وتعظيما لعيسى عليه الصلاة والسلام وقاله هؤلاء ايش استهزاء وتهكما قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه القتل موجود هم قالوا قتلنا المسيح لكن أين الصلب يقول هذا من باب حذف المعلوم ويعني حذف معلوم بالسياق هنا هم قالوا قتلنا وصلب